اغزو على الغازي يهل الدين الى على دهوى أعوان فواني متمادي وصاحب كفر والحادي طول الوقت في NABODI KASRAAN Aغزو على الغازي AHELE DINI LA SADY Aغزو على السيسي JUNDE WHO AĢWAN FWANI METMADI صاحب كفري والحادي طول الوقت في عنادي NABODI KASRAAN Aغزو على الغازي AHELE DINI LA SADY Aغزو على السيسي JUNDE WHO AĢWAN خواني متمادي صاحب كفري والحادي طول الوقت في عنادي لابد خسران زيناء الاجهادي صلاة على العادي فيها الأزد الأبطالي ذلت كل خوان يا خيري نجنادي قد قالها من ظلم هو البادي لابد خسران أغزو على الغازي يهل الدين الأسادي أغزو على السيسي جنده وأعوان خواني متمادي صاحب كفري والحادي طوال الوقت في عنادي لا بدي خسران أغزو على الغازي أهل الدين الأسادي أغزو على السيسي جنده وأعوان خواني متمادي صاحب كفري والحادي طوال الوقت في عنادي لا بدي خسران وجندنا غادي في السهل والوادي في الحياة القادسيكران نجلدين الاتفادي على في بعددي و خال الجدي و غ الأ على الغازي للدين الاسادي اغزو على السي سي جنده واعوان خواني متمادي صاحب كفر والحادي طول الوقت فعناد ديننا بض خسران اغزو على الغازي للدين الاسادي اغزو على السي سي جنده واعوان متمادي صاحب كفر والحادي طول الوقت فعناد ديننا بض